بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لام ميم تلك آيات كتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويستخذها هدوى أُولَئِكَ لَهُمْ عَبَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَأَلَّا مُسْتَكْبِرًا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرى فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم والدين فيها وعد الله حقاً وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسئا تميد بكم وبد فيها من كل ذات وأنزلنا من الثمان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 يا غني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وَوو الصَين إِ سذ وَدَك حَمَلَهُ أُ مُم الن وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آمَنَ إِلَيَّ ثُمَّ أم إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَإِنْ جَحَدَا عَلَىٰ أَنْتَ شَرِيكٌ فِي الْعِبَادَةِ بِهِ عَدْوًا مِّنْ عِندِهِ سبيل من آمَنَ إليه، إمّا إليه مرجعكم، فأوَلَّبُوكم بما كنتم تعملون. يَا هُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُمِتْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَسَكُمْ فِي صَخَّرَةٍ أَوْ فِي تماوات أو في الأرض يأت إن الله لطيف خبير يا غني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وصبل على إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعي لنسك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مقتال فخور وَقَصِدْ فِي مَشِيكَ وَضُبْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأصوات ولم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى ولا كتاب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 وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله لُمْ كَكُهُ رُوحُ إِلَيْنَا مَا الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب قَالِيلٌ <تصفيق> وَإِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمزده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله إن الله عزيز ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنس واحدة <تص ao speakers> إن الله تميع فصيل ألم تر أن الله قمر وَتَقَرَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَجْرِي قبيل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من اقل هو ام الله هو العلي الكبير <تصفيق> الم تر أن أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذَا وإذا غشيهم لدعوه الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البدل فمنهم مقتصد وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِ Yeah. ذالله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم. انه هو عنده علم السر وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري ثُمَّ ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض